الله <سؤال> اکبر لا الله الله حي على الصلاه حي الله الله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 اصبر ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى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 خير وكان الإنسان عجولاً وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل له تفصيلا. الله سميع اللهني من حمدا.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 <تراط> الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكل إن سَنُلْزِمُهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شُورَا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حسيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رشولاً وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا أَكْمَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنَا وَكِفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله الله الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب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 الله سمع الله من حمدا الله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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفاً أو إثماً فاصلح بينهم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله سمع الله لمن حميده الله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 السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا من قبلكم. لعلكم تتقون أي من فمن كان منكم ريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعان مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمد الله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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوني لِي بي بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله سمع الله لمن اللَّهُ الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بآتأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 سمع الله لمن حَمِدا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم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 واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين الله سمع الله لمن حمده الله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 فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّكَ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 آمين والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ الله سَمِعَ اللَّهُ لِي مَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ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 مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا ولا مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجز ولدينا عنا خير الجزاء اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء اللهم اجز والدينا, والدينا عنا خير الجزاء وارزقنا برهما يا الله وارزقنا برهما يا الله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 اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم رحمة الله. السلام عليكم رحمة الله.